السؤال رقم 22 في هذه الوضعية ينجر عن المجاوزة ألف سحب رخصة السياقة ب خصم ست نقاط جيم إلغاء رخصة السياقة أعيد في هذه الوضعية ينجر عن المجاوزة أ سحبوا رخصة السياقة ب خصم 60 نقاط ج إلغاءوا رخصة السياقة